وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسًا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَانِ ولذي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده وما أنزلنا على عبده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 ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وَقَالَ لَا غالب لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ وَقَالَ إني بريء منكم إن رَأَىٰ مَا لَا ترون إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ تُضَرِّبُ نَوْجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُ عذابَ الحَرِيقَ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم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 كذبوا بايات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم واغرقناهم في فرعون وكل كانوا ظالمين إن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 واعد لهم ما استطعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو والله وعدكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 لو ان ما في الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهم لو ان فقدت ما في الارض ولكن الله ألف بينهم Innehu Azizu Hakeem Ya Ayuha Annabiy Hasbuka Allah Hasbuka Allah ومن Attabak Min Almun Ya المحريض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ الْآَنَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِي كُمْ ضَعْفَةً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 إعلم الله في قلوبكم خيراً يأتكم خيراً مما أخذ منكم إعلم الله في قلوبكم خيراً يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 Innaalathīna amanu wa hajru wa jahdu b’amwalīhim wa anfusīhim fi sabilillāh. Walathīna awa wa nassru lāikā b’agdhum